بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود هو يوم القيامة وشاهد ومشهود الأكثرون أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة وروي عن ابن عمر الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحر قال سعيد بن المسيب الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة وروى يوسف بن مهران عن ابن عباس قال الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود يوم القيامة ثم تلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وقال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وقال عبد العزيز بن يحيى الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود الله عز وجل بيانه قوله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وعن مجاهد قال الشاهد ادم والمشهود يوم القيامه وقال عكرمه الشاهد الانسان والمشهود يوم القيامه وعن ابن عباس الشاهد هو الله عز وجل والمشهود يوم القيامه وقال الحسين بن الفضل الشاهد هذه الامه والمشهود سائر الأمم وقيل الشاهد أعضاء بني آدم بيانه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم قتل أصحاب الأخدود أي لعن والأخدود الشق المستطيل في الأرض كالنهر وجمعه أخاديد النار ذات الوقود بدل من الأخدود قال الربيع بن أنس نجى الله المؤمنين الذين ألقوا في النار بقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار فأحرقتهم اذ هم عليها قعود أي عند النار جلوس يعذبون المؤمنين قال مجاهد كانوا قعودا على الكراسي عند الأخدود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم يعني الملك وأصحابه الذين خدوا الأخدود على ما يفعلون بالمؤمنين من عرضهم على النار وإرادتهم أن يرجعوا إلى دينهم شهود حضور وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم قال ابن عباس رضي الله عنهما ما كرهوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله قال مقاتل ما عابوا منهم وقيل ما علموا فيهم عيبا قال الزجاج ما أنكروا عليهم ذنبا إلا إيمانهم بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء من أفعالهم شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا عذبوا وأحرقوا المؤمنين والمؤمنات يقال فتنت الشيء إذا أحرقته نظيره يومهم على النار يفتنون ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم بكفرهم ولهم عذاب الحريق بما أحرق المؤمنين وقيل ولهم عذاب الحريق في الدنيا وذلك أن الله أحرقهم بالنار التي أحرقوا بها المؤمنين ارتفعت إليهم من الأخدود قاله الربيع بن أنس والكلبي ثم ذكر ما أعد للمؤمنين فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جن تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير واختلفوا في جواب القسم قال بعضهم جوابه قتل أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ يعني لقد قتل وقيل فيه تقديم وتأخير تقديره قتل أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ والسماء ذات البروج وقال قتاده جوابه إن بطش ربك لشديد قال ابن عباس إن أخذه بالعذاب إذا أخذ الظلمة لشديد كقوله إن أخذه أليم شديد إنه هو يبدئ ويعيد اي يخلقهم أولا في الدنيا ثم يعيدهم أحياء بعد الموت وهو الغفور الودود وهو الغفور لذنوب المؤمنين الودود المحب لهم ذو العرش المجيد قرأ حمزة والكسائي المجيد بالجر على صفة العرش أي السرير العظيم وقيل أراد حسنه فوصفه بالمجد كما وصفه بالكرم فقال رب العرش الكريم ومعناه الكمال والعرش أحسن الأشياء وأكملها وقرأ الآخرون بالرفع على صفة ذو العرش فعال لما يريد لا يعجزه شيء يريده ولا يمتنع منه شيء طلبه قوله عز وجل هل اتاك حديث الجنود قد اتاك خبر الجموع الكافره الذين تجندوا على الانبياء ثم بين من هم فقال فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا من قومك يا محمد في تكذيب لك ولالقرآن كذب من قبلهم ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط عالم بهم لا يخفى عليه شيء من أعمالهم يقدر أن ينزل بهم ما أنزل بمن كان قبلهم بل هو قرآن مجيد كريم شريف كثير الخير ليس كما زعم المشركون أنه شعر وكهانة في لوح محفوظ قرأ نافع محفوظ بالرفع على نعت القرآن فإن القرآن محفوظ من التبديل والتغيير والتحريف قال الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقرأ الآخرون بالجر على نعت اللوح وهو الذي يعرف باللوح المحفوظ وهو أم الكتاب ومنه تنسخ الكتب محفوظ من الشياطين ومن الزيادة فيه والنقصان